واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا خ وَلَا يَمِكونَ لِأَمْ فُسِ بَغْوو وَلَا نَفق وَلَا يَمِكَُ مَوْتَ وَلَا حَياسَو وَل نُسُوه وَل يَمكونَ لِأَم فُس وَلَا نَفف وَل يَبِكُونَ مَتَو وَل حيسَ